أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم و ا ل ق ر آ ن المجيد بل عجبوا أ ن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أ ََ إ ِ ذ اذ مِتْنَا وكنا تُرَابًا وَكُنَّا َ ل ِ كذبوا َ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ منهم وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ َ مِنْهُمْ ك َُّ بالحق َِِْ لما ََ جاءهم ََُْ فهم َُْ في ِ أ َ م ْ ر بريد ِ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 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا, فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل ب و س و ع ه النابلسي ع للعلوم ب ا أ ح ي ي الاسلاميه به ب اسماء الله ر وثمود الحسنى وإخوان و أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أ ف ع ل ي ن ا بالخلق ا ل أ و ل بل هم في لبس من خلق جديد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 وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قد كنت في و ف ل ه من هذا فكشفنا عنك, غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد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 موسوعه النابلسي ق ب ه م م من قرن منهم هم أشد للعلوم الاسلاميه ا ل م ا ء ا ل ل ى ا ل س م ع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على, ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه و أ ذ ب ا ر السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون ا ل ص ي ح ة بالحق ذلك يوم الخروج إ ن ا نحن نحيي ونميت و إ ل ي ن ا المصير يوم تشقق ا ل أ ر ض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أ ع ل م بما يقولون وما أ ن ت عليهم بجبار فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعين